ما نخملاش مي توق انا نخملاش توقناش رمراش دزي الدين رمراش دارزيق لواحد مرات و عاصب الثمانيه هذه من شخص د سكسي د بيرزق نهارا رميت نق شويه النيف ندور نق اخر رمراش رمراش ديال الحراش فم غتزور انت الداف رمراش ديال همديش مي مي بكي النيف توا غيقدي Bekang de cij основ van 428 ooit gezeverd. Een keer van 11, 37 uur. Zolde jeener 7 uur. Een keer om de völuchtse Nova ils zijn maar alleen ook veel. Weken, dat je zo iets koget Dir want, daar своих e Francis pot doen. Volgens mij bent weg te vervoeren zijn en uit mostrarat die er geldt. Weken het op de volgende keer de movedessend die de Het is er zeker dat ik naar woning in jtek aan te كننا السوارك جدي سقيتني انا جدي مش ماش تمسات القلاب عند مغارين قد دات ان هو من داش غاينغ ثم غات تم زوارو غرض غكيس تو رانتي ردماي وقعي من فوخي ثم ثم وفي حق الله في حق الله ايوا تمغاض في السابعه غمرشت باش الزيت في الكسيده ابي تو غادي ننتغ الله اكبر تي غير انا جد في مخز على الصراحه حنا في قديمين و تجي نعم اسيدي ثين لي قديمين زمان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 تبقى تقولون أحنا جيت سايخرخ جمعية سرديت جيش جيشنا كتنصرس الدربيت أتحات جوف الذصب نتصيق وتغرف ذا عن عم سيديني واريزد يعقوب موجود في الداثمو وحن جانع زيد نعرف لا نعرف من الواحد مريخ غادي مرشوها غادي هذا حسب هذا عقرب أما اللي روح يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك روح يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان قيم هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص ik heb het gevoel dat ik het heb gevoeld. Ik heb het ik het heb gevoeld. Ik heb het gevoel dat ik het heb gevoeld. Ik heb het gevoel dat ik het heb gevoeld. Ik dat ik het heb gevoeld. Ik heb het gevoel dat ik ik dat dat dat مانتن فاتحه 8 مليون ني غاصد اطرص جيت فين 2 و 2 ني بغا سيو رجيت فين جيت الناس فكا غغشرينه نشكا روح خاد الفغيره غيدع عقبت قيم قيم مش حاك مش ح الزماره تكشد ني غاسودي قشغاري 2 مليون فرنك 10 سنين نجمع قيسه باش هاد مرشغ وشي خذات ني خصني أمي مليون أشب شغيت جيدا بقران تقع زو بيدا هندان غذي وقع يا زو بيدا إني ماشي زو بيدا غيسيج المشكلة إني اني ليش قبر الخيز إني واتويري بومليه إني اسمع ليش هتسجر من الوضع إني والتصينونت إني اسمع ليش هني غزير هاد النس إني والتقيضات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 20 مرات شنو هو بودن اخاك في بوضه مش حان جس دمو وياس دمو ومرات كتي عدي السلوط شحان اومونديو ايو تمتيغ ومرات تروح مرات مرات تروح زعمتيني فاش ميخصتيني تيني تخدل لي عدي شام واحد تيني تخسر هان تيني تيني